إن الزمن جاسي جاسي ولا يمكن يلين وساعات ساعات أحز إن الفراح محال ولا يمكن يحيل ساعات ساعات أحز إن الزمن قاسي قاسي ولا يمكن يلين وساعات ساعات أحس إن الفراح محال لا يمكن يحين هذا اللي شفتا بدنيا وكل ما من سنين هذا اللي شفته بنيتي وكل ما من سنين يا من يعل من يا من يعل من الفرح ويفرح القلب الحزين ويفرح القلب الحزين ويفرح الجلب الحزين وساعة